إن فيروخ فافا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنكم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 وكالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولا وراد الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكمون خَذَ لَنَا وَلَأُضَعُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لقد ذبّت غاول الفتنَ من قبل وقلبو لَكَ لُمُرَ حَتَّى جاء الحقَّ وظهر أمر اللهِ وهم كارهون